اه اه اه اه ومضات من جبل النور و ن س ا ء م طهر منشور ذهبت ب ف ل و ل التيجور م ث ب ع ث المختار محمد اتاه الله الفرقان ع ج ز ة تهدي ا ل إ ن س ا ن بشرى وشفاء وبيانا ونذير ل ونذير الويل لمن يجحد للنور ونسائم طهر منشور ذهبت بفنون الديجور مثبعث المختار محمد ادبه ربي وكفاه ونصره والسوء وقاه وعصمه واضاء راه وجعله للكون الفرقد وجعله للكون الفرقا و م ط ا ط من جبل النور و ن س ا ء م طهر منشور ذهبت بفلول الديجور مبعث ث المختار محمد كان ا ل ق د و ة في ا ل أ خ ل ا ق ملا الدنيا ب ا ل إ ش ر ا ق ما أ ق س ى ما كان ي لم ا ق ي ل يفتر يوما أ و يجهد لم يفتر يوما أ و يجهد ومضى من جبل مضى ونسائم طهر منشور ذهبت ب ف ل و ل التيجور مثبعث المختار محمد اذاه القوم فلم يغضب ودعاهم للحق ورغب و أ ر ا د و ا الكيد فلم يرهب وعفا وتصبر وتجلد وعفا وتصبر وتجلد ومضات من جبل النور ونسائم طهر منشور ذهبت بفلول الديجور م ث ب ع ت المختار محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغ و أ ب ا ن وعلم و ز ر ت ه ل ل ق ا د ة معلم تكتب بمداد من عسجد, عسجد ومضاط من جبل النور و ن س ا ء م طهر منشور ذهبت بفلول ا ل ت ي ج و ر م بعث المختار محمد أ ن ش أ ب ا ل إ س ل ا م رعيلا كانوا للتاريخ دليلا فتحوا الدنيا وبنوا جيلا يشهد أ ن الهادي أ ح م د يشهد الهادي أن